الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه فلا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فلا رب لنا سواه الله ربنا خلقنا ورزقنا وصورنا وأكملا علينا فضله ونعمه ومن كل ما سألناه أعطانا وفق عبده المؤمن في الدنيا لطاعته وفي الآخرة جعل الجنة مواه وأضل سبحانه الفاسق في الحياة الدنيا وفي الآخرة النار مثواه فاللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن الخوف إلا منك ومن التفويض إلا إليك ومن التسليم إلا لك ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وتمت فواضلك وعمت نوافلك وضع قسمك وحق على أعدائك وعدك ووعيدك وما تركت لنا من شيء سألناك إلا أعطيتنا إياه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الدنيا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فلا إله إلا إيا رباه بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك رباه أذنبت وآذتني ذنوب كثيرة ما لها من غافر إلاك رباه دنيا يغرتني وغرني عفوك ما حيلتي في هذه أو ذاك رباه يا مجري الأنهار ما جريانها إلا قطرة من فيض ذاك رباه يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك رباه قلب تائب الناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك رباه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 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اللهم ارزقنا الأمن من عذابك يوم تبعث عبادك وارزقنا الود يوم تبعث عبادك اللهم لا تعذب ألسنة تخبر عنك وفيك برحمتك يا أرحم الراحمين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فما عداه من الأديان محاه نبي ختم الله عز وجل به الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات شفيع سعدت البرية به من سار في هديه نال الكرمات أتى إلى الحياة مبشرا وبعث فينا بالقرآن هاديا وطلع في الأكوان بدرا نيرا والله ما خلق الإله وما براء بشرا يراك محمد بين الوراء بلغ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن تابعيهم وتابعي تابعيهم وعن آل بيته الطيبين أجمعين وارض اللهم عنا معهم برحمتك وحشرنا في هذه الزمرة الطيبة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد فنسأل الله ألا يعذب جمعا التقى فيه ولا فاللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك ولا تعذب ألسنة تخبر عنك ولا تعذب قلوبا تشتاق إليك ولا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إلى وجهك الكريم جمعنا الله وإياكم عباد الله في الدنيا دائما وابدا على طاعته ومحبته وفي الآخرة في مستقذ رحمته في دار جنته ونعيمه إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد فيا عباد الله والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع على حال أمة عريقة ضلت طريقها وذلت بعد عزة وضعفت بعد قوة حتى أصبحت قصعة مستباحة للداني قبل القاصي وللذليل قبل العزيز هكذا أصبحنا وأصبح حال أمتنا لما كانت هذه الأمة التي شرفها الله عز وجل وزكاها والمتأمل في حال القرآن والقارئ للسنة يرى انه ما من أمة إلا وقد زكت نفسها ورأت أن لها الفضل والكمال ولم يكن الفضل والكمال لأحد سواها فهاهم اليهود والنصارى يرون أن لهم الفضل والكمال وأنهم أبناء الله وأحباؤه كما أخبر ربنا عنهم في الآية الثامنة عشر من سورة المائدة لما قال ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه زكوا أنفسهم يرد الله عز وجل قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق بل ادعوا أنهم هم الأفضل وأنهم هم أصحاب الرسالات كما أخبر ربنا عنهم حين قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كما جاء ذلك في آية سورة البقرة في الآية الثلاثة عشر ومئة منها كما أنهم زادوا في غلوهم وتعنتهم وادعوا أن الجنة أصبحت حكرا لهم وأنه لا يدخلها غيرهم وزعموا وضلوا لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا أما هذه الأمة فما زكت نفسها بل زكها الذي خلقها والذي هو أعلم بحالها فقال في محكم آياتي وهو وأصدق القائلين في الآية العاشرة بعد المئة الأولى من سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله روى البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال يؤتى بنوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من, من نذير فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وامته فهذا قوله وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما كانت عباد الله هذه الخيرية والهذه الوسطية خيرية عرقيه ولا ذاتيه إنما كانت خيرية مستمدة من الرسالة التي شرفت هذه الأمة بحملها وتبليغها إلى الناس أجمعين ولكنها ولكن هذه الخيرية وهذه الشرفية ما كانت هباء ولا كانت اعتباطا كانت لأمة تقيم شرع الله وتمتثل بأوامر الله وتنتهي بنواه الله فذلت الأقاصرة وأهانت الأكاسرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة من الزمن لا تساوي شيئا ولكن ابت الأمة وأبى الخلف أن يسير على طريق السلف فغيروا وبدلوا وابوا أن يحكموا بقوانين الله الربانيه فحكموا بقوانين البشر الوضعية وغيروا منهج الله عز وجل وبدلوا وحرفوا حتى ابتعدت الأمة شيئا فشيئا عن أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها عن كتاب ربها وسنة نبيها فكيف يفلح قوم ابتعدوا عن منهج ربهم وعن سنة نبيهم بالله عليكم إن كانت الهزيمة والخزي قد أصاب المسلمين لما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد ذلكم في آخر غزوة أحد عصوا رسول الله وخالفوا أمره فنزلت بهم الهزيمة فكم من أمر من أوامر النبي خالفناه وكم من فريضة من فرائض الله ضيعناها فلا عجب ولا غروة إذن إذا تحكمت فينا دولة يقال عنها العظمى وكأنها خلقت من طينة من غير طينة البشر تريد أن تتحكم فينا كمسلمين تحكم الراعي في غنمه لما؟, لما؟ لأننا بعدنا عن اصل الزنا وعن معين كرامتنا وهذه ما كانت إلا وفق سنن ربانية قال الله عز وجل فيها في الآية الخامسة والستين ومئة من سورة آل عمران اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فتغير حال هذه الأمة وتبدلت بعد قوة ضعف وبعد عزة ذل وهكذا أصبحت غثاء كغثاء السيل نزع الله عز وجل من قلوب أعدائها الرهبة وقذف في قلوبها الوهن وهو حب الدنيا وكراهيه الموت فأصبحت الأمة هكذا تتذيل القافلة الإنسانية بعد أن كانت تقود القافلة بجدارة وقوت دار إلى طريق الله رب العالمين وأصبحنا نتسول على موائد الفكر الإنساني بعد أن كانت الأمة منارة تهدي الحيار والتائهين الذين أحرقهم لفح الهاجرة وأتعبهم طول المشي في الظلام والتي عباد الله بل أصبحت الأمة تتارجح في سيرها بل تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلوكه بعد أن كانت بالأمس الدليل الحاذق الأرب في الدروب المتشابكة وفي الصحراء المهلكة التي لا يسير فيها إلا الأدلاء المجربون عباد الله عود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا نفلح ونستكمل ما توقفنا عنده من مداومة العمل الصالح لما كان الناس في رمضان قد امتلأت قلوبهم بالإيمان وعمرت بيوتهم بالإيمان وتعرفوا إلى طريق ربهم الرحيم الرحمن فكانوا في عز وكانوا في تواصل مع الله عز وجل فلما انقضى الشهر الفضيل عاد الناس إلى العادة وتركوا شهر العبادة ورأينا أن المداومة على العمل الصالح من القربات التي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل ورأينا من ثمارها أنها تخلص القلب من النفاق ومن ثمارها أنها تنجي العبد من الضيق وأن يجعل الله للعبد من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب ايضا توقفنا في لقائنا عن ثمرة من ثمرات العمل الصالح ألا وأن الله عز وجل الكريم أجر عادته كما قال الحافظ ابن كثير أن الكريم أجر عادته على أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فمن مداومة العمل الصالح الصالح ومن ثمراته أن يحسن الله خاتمة العبد المؤمن الصالح عباد الله نعم من ثمرات المداومة على العمل الصالح أن يموت العبد على عمل صالح كما روى أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه عباد الله نعم فمن مات على عمل صالح بعث على هذا العمل كما روى ابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وتعقبه الذهبي بل إنه صحيح على شرط البخاري أن من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا أنه قال في تفسير قول الله عز, عز وجل نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم قال منهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وادناهم نورا من يتقد نوره في إبهامه مرة وينطفئ مرة عباد الله هؤلاء الذين عاشوا على التوحيد وماتوا على الإسلام والإيمان نسأل الله أن يحيينا على الإيمان وأن يتوفنا على الإسلام وأن يتوفنا وهو راض عنا هؤلاء الذين ماتوا على هذا الحال عاشوا على العمل الصالح ودواموا عليه ووفقهم ربهم إلى عمل صالح وماتوا عليه كما قال زيد بن أسلم وكما قال مجاهد أن هؤلاء يبشرون عند موتهم. فعند الموت بين السكرات والقربات والإنسان هكذا إذا كان صاحب عمل صالح يبشر بالملائكة وبالسلام عليه عند الموت تتنزل الملائكة عليه الا يخاف وألا يحزن لأنه عمل صالح واستقام على طاعة الله وما وغان الثعلب فهؤلاء عباد الله. تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى من الله عز وجل كما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالت الملائكة اخرجي أيتها الروح اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها هكذا حتى تخرج هكذا نرى أنه عند الموت يعلم العبد هل تتنزل عليه ملائكة الرحمة أم والعياذ بالله تتنزل عليه ملائكة العذاب والنقمة عباد الله نرى أن الإنسان بعمله الصالح يرى في هذا المكان ولو لم يكن للعمل الصالح ثمرة إلا أن يخرج الله روحه طيبة حميدة مجيده ولا يجد من الموت شدة لكفى بالعمل الصالح ثمرا عباد الله نرى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا الإمام أحمد في مسنده يقول بسند الرجاله ثقات من حديث انس بن مالك أنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لم يلق ابن ادم شيئا قط خلقه الله اشد عليه من الموت ثم إن الموت لا مما بعده هذه الشده هينه الى جانب ما بعدها فان كان صالحا هون الله عليه الاولى ويسر له الآخرة فقالت عائشة والحديث كما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث عائشة فلا أكره شدة الموت لأحد بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حدث له هذا ما ترويه عائشة وخرجه البخاري في صحيحه وغيره أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة ماء إناء فيه ماء بين يديه ركوة ماء فجعل يدخل يديه في الإناء يمسح وجهه بيده وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب يديه فجعل يقول الرفيق الأعلى ثم نصب يديه حتى قبض ومالت صلى الله عليه وسلم هكذا نرى أنه لما ثقل عليه والحديث في الصحيحين من حديث أنس لما ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعل يتغشاه الكرب فكانت فاطمة تقول واترباه واترباه يا أبتاه فما كان من الحبيب المصطفى إلا أنه كان يهون على ابنته ويقول لا ترب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة وأبتاه أجاب ربا دعاه وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمه يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله فهكذا تقول عائشة فلا أكره شدة الموت لأحد بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم بالإنسان إن كان هذا حال المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما بالنا وقد عظم الذنوبنا نحن على اللمم عمدا وخطا وسهوا وجهلا ونسيانا والله عز وجل يسترنا ويرعانا ويكلأنا ويحفظنا وينظرنا عباد الله فالإنسان في هذه الحالات إن لم يكن صالحا نجده يقول عند الموت وقد ضاقت عليه حجرته ينظر إليها وأهله من حوله يقول يا أبنائي يا احبابي أنا أبوكم أنا حبيبكم لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي أنا الذي بنيت لكم الدور وشيدت لكم القصور أنا صاحب الجاه صاحب السلطان أنا أنا أنا أنا من أنا إلا وديعه وغدا سأمضي عابرا في رحلتي أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي عباد الله فإن كان الإنسان هكذا في هذه اللحظات الحاسمة تتنزل عليه الملائكة بالبشرى والريحان من رب غير غضبان إن كان الإنسان هكذا بشر بلقاء الله فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في كتاب الرقاق وفي صحيح مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قال إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه وإن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة أفكرهية الموت فكلنا نكره الموت, الموت يا رسول الله قال لا لا ولكن المؤمن إذا بشر برحمه الله ورضوانه وجنته جعلنا الله ياكم من هؤلاء ولكن المؤمن إذا بشر برحمه الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وغضبه كره لقاء الله فكره الله لقاءه عباد الله أيضا نرى أن الملائكة للعبد الصالح المداوم على العمل الصالح تتنزل عليه عند قبره كما روى ذلك ابن عباس وقتادته أن الملائكة تتنزل عليه عند خروجه من قبره حين يخرج من قبره حافيا عاريا حين يقول نفسي نفسي حين يفر من امه وابيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي حين تلتقي الام بولدها وتقول يا بني الا تعرفني ألم يكن بطني لك وعاءً وحجري لك وطاءً وصدري لك غذاءً يقول بلى يا أمي تقول فاحمل عني ما أنا فيه فيقول لها إليك عني فإني بذنبي عن ذنبك مشغول عباد الله في هذا الموقف وفي هذه اللحظات تتنزل الملائكة على العبد الصالح ألا يخاف وألا يحزن فهكذا عمل صالحا في الدنيا ووجد مشقة العمل الصالح في الدنيا فبشر بالروح والريحان عند موته ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولو يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يروي لنا الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من ابى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى أو كما قال ادعوا الله وسلوه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة وألا يعذبنا بما فعل السفهاء منا توبوا إلى ربكم وعودوا إليه إنه أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عذوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين نشهد أنه بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فالمداومة على العمل الصالح عباد الله لها من الثمرات الطيبة كما رأينا من خلو القلب من النفاق ومن تفريج الكرب والهم بين يدي الله الخلاق ومن البشرى والأمن والأمان عند الموت ويوم يبعث من قبره عباد الله رأينا كيف كان حال الصحابة وكيف كان مداومتهم ومسارعتهم في العمل الصالح روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه والذي نفس بيده ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة عباد الله أيضا نرى ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلاد دلني على ارجى عمل عملته في الإسلام فقد سمعت دفن عليك في الجنة بين يدي في الجنة فقال والله يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله لي أن أصلي عباد الله هكذا نرى أنهم كانوا مداولين على العمل الصالح فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل يا من, يا من شغلت بمالك عن طاعة الله ويا من شغلت بجاهك عن طاعة الله ويا من سمعت المؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت في مصنعك في حقلك في شارعك في مجال عملك في مدرستك كأن الله في حاجة إليك كأنه أصبح محتاجا إليك وأنت قد صممت أذنك وجعلت أصابعك في آذانك واستغشيت عليك ثوبك يا من كنت هكذا اتق الله عز وجل فإن الموت قادم وإنك بين يدي الله عز وجل موقوف وعن عملك مسؤول فأعد للسؤال جواب اتق الله حين تسأل وحين يقال لك بلسان الحال عبدي جاءوا بك وتركوك وفي التراب دفنوك وللحساب عرضوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولا ينفعك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت يا عبد الله ما في, الما في الدنيا بقاء نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت فخاطب نفسك وحثها على العمل الصالح وعلى مصاحبه الاخيار الصالحين وعلى ترك ما هي فيه فالموت آت لا محاله فاتقوا الله وتوبوا كلنا ذو خطا كلنا ذو عيوب كلنا خطاؤون كلنا اصحاب عيب كلنا فعلت الالسنه وفعلت من منا في هذه اللحظه يقول استغفر الله واتوب اليه نستغفر الله ونتوب اليه ايها عبد الله كم يراك الله عاصيا ايها عبد الله كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا للموت ناسيا انا نسيت لقاء الله واللحده والثراء نسيت لق الله واللحده والثراء ويوما عبوس انت شيب من هوله النواصيا اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير ثياب المرء طاعه ربه ولا خير في من كان لله عاصيا فلو كانت الدنيا تدوم لاحد لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي يا نفس أذف يا نفس أذف الرحيل وأظلك الخطب الجليل فتأهب يا نفس لا يلعبن بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا فلا العزيز يبقى ولا الذليل هي الدنيا تقول لك وهو القبر يقول لك بلسان حاله عبدي عبدي رجعوا وتركوك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 نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم استورذ فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا بسترك الجميل. فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم انا خطاؤون اللهم إن أصحاب ذنب وعيب. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك فاغفر لنا نستهديك فاهدنا نستطعمك فأطعمنا اللهم انا نستغيث بك وحدك فأغفنا ونستجير بك وحدك فأجرنا ونحتمي بحماك فاوينا ونتوكل عليك فكفنا ما اهمنا من أمر الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ألا تدع هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا جميع الذنوب والخطايا والآثام اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا وخطايانا وأثامانا اللهم اغفر جميع الخطايا والذنوب والآثام اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وباسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف عن المهمومين همومهم وأن تكشف عن المغمومين غمومهم وعن المكروبين كروبهم اللهم لا تعدنا إلى بيوتنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول اكتب لنا قبل الموت توبه وعند الموت, شهادة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وراحة ونعيما وملكا كبيرا ولا تحرمنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم اجمع بيننا وبين نبينا على على حوضه الأوفى اللهم اجمع بيننا وبين نبينا على حوض الكوثر واسقنا بيده الشريفة المباركه شربه هنيئه بارده لا نضمأ بعدها ابدا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ومن كل شر سلمنا واصلح لنا الدين والدنيا والآخرة اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة الدنيا سيادةً لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظ أعراض المسلمين ونساء المسلمين وأولاد المسلمين وعلماء المسلمين وشيوخ المسلمين واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا اللهم اشف جميع مرض المسلمين اللهم اشفهم من عندك شفاء لا يغادر سقما وأبدلهم صحة خيرا من صحتهم معافية خيرا من عافيتهم اللهم ارحم جميع موت المسلمين الذين نشهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وارحمنا اللهم جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله هذا وما كان من توفيق فوالله من الله وحده وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وكيف لا يخطئ ولا, يزل ولا يسهو من كان ظلوما جهولا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 اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله